واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ختم الله به الانبياء ونسخ دينه جميع الشرائع السابقه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين فبين صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين دين الحق وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون أيها المؤمنون بالله ورسوله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون واشكروا الله على ما أنعم به عليكم من نعمة الإسلام التي ادل الله عنها أمما كثيرة التي لا يعدلها نعمة تلك النعمة هداكم الله إليها عشتم عليها وعاش عليها اباؤكم وأجدادكم فلم يجر على بلادنا هذه ولله الحمد لم يجر عليها استعمار مستعمر جاس خلال الديار بجنوده بجنوده وعتاده فخرب الديار وأفسد الأديان إن هذه لنعمه كبرى على هذه البلاد نسأل الله أن يديمها وأن يثبتنا على الحق وأن يجعلنا من أنصار دينه الذين نصروا الدين وانتصروا به أيها المسلمون أيها المؤمنون اذكروا الله تعالى على هذه النعمة وحافظوا عليها واسالوا الله الثبات عليها وإياكم أن تتعرضوا لما يزيلها ويسلبها عنكم فتخسروا دينكم ودنياكم أيها المسلمون إنه ليس بغريب على كل ذي دي دين أن يرجع قليلا لينظر في التاريخ الإسلامي ماذا كان عليه من أعدائه الذين يتربصون به الدوائر فإن دينكم دين الإسلام منذ بزغت شمسه وتألق نجمه وأعداؤه الذين هم أعداؤكم حقيقة يحاولون القضاء عليه بكل ما يستطيعون من قوة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون فأتم الله نوره ولله الحمد وزلزل عروش الجبابرة واتى بهم أسرى إلى بايدي المسلمين ولله الحمد ولكن ذلك حين كانت الأمة الإسلامية متمسكة بهدي رسوله رسولها صلى الله عليه وسلم وبشريعة ربها عقيدة وقولا وعملا أيها المسلمون أيها المؤمنون لقد حاول هؤلاء الاعداء أن يقضوا على دينكم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم في عهد خلفائه الراشدين ثم في العصور التالية إلى وقتنا هذا باستلاح الذي يرونه مناسباً, مناسبا للقوم ومناسبا للزمن ومناسبا للمكان ثارة يغزون الدين الإسلامي بالفكر سواء كان عقديا أم خلقياً أم اقتصادياً أم عسكرياً ولسنا نجازف, لسنا نجازف حينما نقول ذلك ولسنا ولكن ولكن قول الله عز وجل يشهد بذلك والتاريخ السابق واللاحق يشهد بذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول يقول في وحيه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يثبت ذلك وإن هذه المحاولة إن هذه المحاولة للقضاء على دينكم دين الإسلام ليست من صنف واحد من أصناف الكفرة بل هي من كل صنف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 واننا لنشكر الله عز وجل ان قال حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا وهذه الجمله الشرطيه تفيد انهم لن يستطيعوا ذلك وهذا هو الواقع ولله الحمد ولولا ان الله يثبت المسلمين بما هم عليه من الدين لقضى عليه الاعداء لانهم اكثر عددا واقوى عده ولكن الله تعالى يحمي, يحمي دينه ولا تزال طائفه من هذه الامه على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله انني اذا قرات هذه هذه الجمله الشرقيه حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا علمت بانهم لم يستطيعوا ذلك لأن الله تعالى اتى بمثلها في سوره الرحمن في قوله يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا وهذا يعني أنهم لا يستطيعون ولذلك لا يستطيع أحد أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض أيها المسلمون واسمعوا ما قال الله عن اليهود والنصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وكانوا يدعوننا إلى ملتهم ويموهون فيها وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين واسمعوا قول الله عز وجل عن المنافقين فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء واسمعوا ما قال الله ما قال الله عن سائر الكافرين يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تولاه في الدنيا والآخرة وممن نصره على أعدائه إنه على كل شيء قدير أيها المسلمون هذه شهادة من الله تعالى على أعدائكم بما يتمنونه لكم وبما يريدونه منكم وبما يدعونكم إليه من صدكم عن دينكم وموافقتهم على كفرهم فأي شهادة بالله عليكم؟ أي شهادة أكبر وأعظم من شهادة الله أي شهادة أصدق من شهادة الله أي شهادة أراد بها الشاهد خيراً أبلغ من شهادة الله إن شهادة الله تعالى شهادة صدق من عالم بالخفيات يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إنها شهادة ممن يريد لكم الهداية دون الضلال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم أيها المسلمون المؤمنون إن التاريخ في ماضيه وحاضره ليثبت ما قرره الله تعالى في هذه الآيات الكريمة فإياكم إياكم إياكم أن تنخدعوا بما عليه أعداؤكم من الكفر بالله ورسوله وانحلال الأخلاق وفساد الأفكار وإن, يزينوا وإن زينوا ذلك في أعينكم وسهلوه في نفوسكم ولقد اغتر السفهاء البسطاء اغتر السفهاء البسطاء بما عليه هؤلاء الأعجاء من قوة, قوة مادية فصاروا جاهلونهم ويتوددون إليهم مع أن الله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ومن ذلك أي من المجاهنة التي يقع فيها السفهاء البسطاء أن بعض الناس يهنئ هؤلاء الكفار بأعيادهم الدينية وهذا حرام بالاتفاق قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمه قال وأما التهنئه بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا يقول ابن القيم فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب يعني انتهاك الفرج المحرم ونحوه قال وكثير. يقوله ابن القيم وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل فمن هنأ عبدا بمعصيه أو بدعه أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسقطه انتهى كلامه رحمه الله أيها المسلمون أيها المؤمنون إن تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية كالعيد المقبل في هذا الشهر إن إن, إن تهنئه الكفار باعيادهم الدينيه وشعائرهم الدينيه تعبر عن اقرارهم عليها والرضا بما هم عليه من الكفر بل وادخال, وإدخال... وإدخال السرور عليهم بما رضوا بما رضوه لانفسهم من الكفر بالله ورسوله وهذا خطر عظيم على دين العبد حتى وإن كان المهنم لهم لا يرضى أن يكون على ملتهم وذلك أن الرضا بكفر الغير رضا بما لا يرضاه الله عز وجل أنت إذا هنأت رجلا على كفره فهذا يعني أنك رضيت الكفر له بل أعظم من ذلك أنك هنأته على كفره بالله عز وجل فكيف ترضى لشخص بما لا يرضاه الله؟ كيف تهنئ شخصا على أمر توعد الله عليه بالنار أهذا من الدين أهذا من محبة الله عز وجل كيف, يحب الإنسان الله؟ كيف يدعي الإنسان انه يحب الله وهو يحب أعداءه ويهنئهم على ما لا يرضاه الله عز وجل أيها المسلمون إن الله تعالى لا يرضى بدين سوى دين الإسلام كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم فكيف, فكيف يرضى المؤمن بجين أو بشعائر دين الله يرضاه الله عز وجل كيف يدخل السرور على قوم في إقامتهم شعائر دين لا يرضاه الله عز وجل أهذا من الإيمان إن هذا بلا شك نقص في الإيمان وهو كما قال ابن القيم ما سمعتموه إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات أيها المسلمون المؤمنون إذا كانت, إذا كانت تهنئتنا إياهم باعيادهم الدينية حراما فإنهم ربما يهدئوننا بها جهلا منهم أو إقابة لنا وإذا هنؤونا فإننا لا نجيبهم لأنها ليست بأعياد لنا ولأنها أعياد لا رضاها الله عز وجل لأنها غير شرعيه فهي إما بدعية في دينهم لم يشرعها الله لهم اصلا وإما مسعوعة في دينهم لكن نسخت في دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جميع الناس وفرض على جميع الناس اتباعه وقال عنه أي عن دون الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة وجميع البشر أمة للدعوة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أخرجه مسلم في صحيحه صفحة 134 أيها المسلمون إن الأمر خطير إنه يجب أن يكون المؤمن معتزاً بدينه لا يرغب بدين سواه أبدا إنه لا يحل للمسلم أن يجيب دعوتهم إلى حضور هذه الأعياد لأن إجابة الدعوة أعظم من التهنئه بهذه الأعياد لأن إجابة الدعوة مشاركة, مشاركة لهم فيها وانه لا يحل للمسلم أن يتشبه بهم في اقامه الحفلات بهذه المناسبة أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى أو أطباق الطعام أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقل أحوال هذا الحديث التحريف وإن كان ظاهره يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان ظاهره يقضي كفر المتشبه بهم وقال أي قال شيخ الإسلام ابن تيمية مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل وربما أطمعهم ذلك في امتهاد الفرص واستذلال الضعفاء انتهى كلامه فمن فعل شيئا من ذلك أي أجاب دعوتهم أو هنأهم بأعيادهم أو تشبه بهم في أعيادهم من فعل شيئا من ذلك فهو آثم سواء فعله توددا. أم مجاملة أم حياء أم لغير ذلك من الأسباب لأنه من المداهنة في دين الله ومن أسباب تقويه الكفار واعتزازهم واغترارهم بدينهم فاحذروا أيها المسلمون إنكم والله قادة العالم إلى الحق والهدى احذروا أن تزلوا فتضلوا احذروا أن تكونوا تبعا لغيركم إن الناس يجب أن يكونوا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنتم سائرون على هديه فاتقوا الله عباد الله واحذروا احذروا ما حذركم الله ورسوله منه اتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا النار التي عدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ان تعزنا بدينك اللهم اعزنا بدينك اللهم اعزنا بدينك واعز دينك بنا اللهم اجعلنا اشداء على الكفار وحماء بيننا اللهم انا نسألك أن تنصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المسلمين في البوسنه والهرسك على الصرب والكروات اللهم اجعل داءس الصرب والكروات بينهم اللهم اجعلهم متقاتلين متناحرين واجعلهم غنيمه للمسلمين يا رب العالمين اللهم اذل من اعز هؤلاء النصارى المعتدين انك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تلجي قائلها يوم يلاقي ربه ويناجيه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان من السفهاء من يورد على ما قلناه ايرادا يقول كيف تقولون إنه لا يجوز ان نهنئهم بأعيادنا أن نهنئهم بأعيادهم ولا يجوز أن نقبل منهم التهنئة, التهنئة لنا بأعيادهم مع أنهم يهنئوننا بأعيادنا افليس من العدل أن نقابلهم بالمثل لأن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فإذا كانوا يهنئوننا بأعيادنا فإن من العدل أن نهنئهم بأعيادهم لأننا نعتقد أننا على دين ونحن على دين ولله الحمد وهم يعتقدون أنهم على دين ولكنه دين منسوخ فإن جوابنا على هذه الشبهه أن نقول إذا هنؤونا بأعيادنا فإنما يهنؤوننا بأعياد شرعية من عند الله وإذا كانوا هم على دين الله يرضاه الله وعلى أعياد لا يرضاه الله فكيف نرضى نحن ونهنزئهم بذلك فالفرق واضح جدا والعبيد والخلق كلهم عبيد الله يجب عليهم أن يدينوا لله بالحق فإذا خرجوا عن دين الله إلى دين منسوخ إلى دين قال فيه عيسى بن مريم الذي يزعمون أنهم أتباع له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 هل يبشرهم برسول لا يلزمهم اتباعه؟ هل يمكن لنبي بل لرسول من اولي العزم أن يبشر اقواما برسول يأتي من بعده ولا يلزمهم اتباعه؟, اتباعه؟ اذا ما الفائدة؟ ما الفائدة من رسالته؟ إذا كان لا يلزمهم اتباعه ولا ينتفعون بهديه إنه يبشرهم لأنهم سوف يتبعون نبيا أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء ودينه أفضل الأديان وأقومها بمصالح العباد ولهذا بشرهم عيسى بذلك كما قال الله عنه ومبشرا برسولياته من بعد اسمه أحمد بل إن الله تعالى قد كتب أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التوراة والإنجيل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 ولهذا قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون أما فريق آخر فإنهم يكتمون الحق وهم جاهلون لأن علماءهم قد لبسوا عليهم واضلوهم قد يقول قائل من النصارى إن عيسى بن مريم بشرنا برسول ياتي من بعده اسمه أحمد وأما الذي بعث في العرب فاسمه محمد وهذا ليس هو الرسول المبشر به فنقول إن من أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحمد ومن اسمائه محمد واختار الله عز وجل أن ينطق عيسى بن مريم بقوله أحمد لأن أحمد اسم تفضيل وهذا يعني أن طريقه أحمد الطرق وأن شريعته أحمد الشرائع وفي تسميته بأحمد إشارة إلى أنه يجب على النصارى أن يتبعوه لأنه أحمد الخلق لله ولان شريعته أحمد الشرائع وأكمل الشرائع ثم نقول إن الله تعالى قال فلما جاءهم بالبينات من الذي جاءهم؟ الذي جاءهم هو هذا الرسول المبشر به ونحن نعلم علم اليقين أنه لم يأتي أحد بعد عيسى بن مريم من الرسل ليس بين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسول أبدا إذا فالذي جاءهم بالبينات هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبهذا نعرف أنه يجب على كل إنسان على كل إنسان أن يؤمن بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه نعلم أن جميع الأديان سوى الدين الاسلامي كلها لا تقبل عند الله عز وجل وبهذا نقول هناك فرق بين أن يهنئونا باعيادنا وبين أن نهنئهم باعيادهم الدينيه لان اعيادهم الدينية لا يرضاها الله عز وجل ولا يمكننا ابدا أن نهنئ احدا من البشر بدين الله يرضاه الله تعالى أبدا أيها المسلمون إني أدعوكم ونفسي إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه اله وسلم وإلى هدي, الخلفاء, وإلى هدي الخلفاء الراشدين حتى نعرف دين الله حق المعرفة وحتى نميز بين عدو لنا وبين من هو مثلنا في دين الله فمن كان مثلنا في دين الله فهو ولينا ونحن أولياؤه ومن لم يكن على دين الله فليس وليا لنا ولسنا من أوليائه بل هو عدو لنا ونحن أعداء له كما أنه عدو لله فاطل السموات والأرض أسأل الله تعالى أن يرينا وإياكم البصيرة في ديننا وعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار واكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها اجرا فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبته واجعله احب الناس إلينا اللهم اجعله احب إلينا من نفوسنا واولادنا ووالدينا اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم اسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ارضى عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم اللهم اهدي ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خير العباد والبلاد في الدنيا والدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وهب ولاه أمور المسلمين بطانه صالحه تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاه من النار أيها المسلمون الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه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 واذكروا نعمته عليكم واشكروه وتذكروا بدايتكم ونهايتكم تعرفوا ايات ربكم وتعظموه انظروا الى الماضي البعيد كيف انتم وهل كنتم قال الله عز وجل هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ولكن الله عز وجل ابتدأ هذه الخليقة البشرية فخلق آدم عليه السلام خلقه من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين سوى الحمل في بطن أمه في ظلمات ثلاث. نفخ فيه من روحه. إن الجنين في بطن أمه يتنقل إلى أربعة أطوار. يكون أربعين يوما نطفه، ثم أربعين يوما علقه، ثم أربعين يوما مضغه أي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان في فمه. هذه المضغة. أحيانا تكون مخلقة وأحيانا تكون غير مخلقة ففي بدايتها تكون غير مخلقة ولن تخلق قبل ثمانين يوما ولن تكون, ولن تكون مذغة قبل ثمانين يوما ثم بعد تخليقها وبعد تمام مئة وعشرين يوما أي تمام أربعة أشهر كامله يبعث الله تعالى ملكا موكلا بالأرحام فينفخ في هذه المضغه الروح وحينئذ يكون بشرا أما قبل ذلك فإنه جماد ولهذا إذا سقط الجنين قبل أن يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين اي لا يدفن في المقبرة لئلا يخصص له قبر تضيق به المقبرة ولكنه يدفن في أي, مكان في أي مكان يكون من الأرض إذا كان طاهرا وكذلك لا يسمى ولا يعقله لأنه لم يكن بشرا أما إذا كان قد بلغ أربعة اشهر فإنه بشر يبعث يوم القيامة مع الناس ولهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويدعى لوالديه بالرحمة عند الصلاة عليه ولو كان بقدر الكف وإذا عق عنه فهو أحسن لأنه سوف يبعث يوم القيامة ويكون شفيعا لوالديه يبعث الله الملك إلى الرحم فينفق الروح في هذه المضغة ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم يبقى بعد ذلك ما شاء الله أن يبقى في بطن أمه ثم يخرجه الله تعالى إلى دار العمل والكسب فيمكث في هذه الدار دار الدنيا دار العمل دار الابتلاء دار الامتحان دار السراء دار الضراء دار الصفو دار الكدر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر يمكث في هذه الدار ما شاء الله أن يمكث ثم ينتقل إلى دار الجزاء وإذا مات فانه ينقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية يجعلها هو لنفسه كوقف على الفقراء أو بناء المساجد أو ما أشبه ذلك وعلم ينتفع, وعلم ينتفع به ولو مسألة واحدة فإن الإنسان إذا نفع إخوانه بعلم ولو في مسألة فإنه يكتب له أجرها ما دام المسلمون ينتفعون بها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغوا عني ولو آية أما الثالث فهو ولد صالح يدعو له فيبقى الإنسان إذا انتقل من هذه الدنيا في البرزخ إلى قيام الساعة يوم يقوم الناس لرب العالمين عارية أجسادهم حافية أقدامهم شاخصه أبصارهم افئدتهم هواء مفطعين إلى الجاء يقول الكافرون هذا يوم عسر أيها المسلمون هذه هي الحقيقة وماذا بعد هذا البعث بعد هذا البعث إما نار وإما جنة نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أصحاب الجنة أيها المسلمون إن لبني آدم عند انتقالهم من دار الدنيا إلى دار الآخرة احوالا ثلاثا بينها الله عز وجل في كتابه في آخر سوره الواقعه قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم أي بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون تقرب الملائكة من الإنسان حين الاحتضار ولكن لا تبصرون فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين أعادنا الله واياكم من هذا وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل ولهذا قال إن هذا لهو له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربنا العظيم ولقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتفصيل ما يكون عند الموت وفي القبر فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في جنازة رجل من الأنصار في البقيع فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير أي من شده احترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من عذاب القبر ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول ايتها النفس الطيبه اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فمستقاء أي تخرج بسهولة لأنها بشرت بالخير فتخرج ابتغاء لهذا الخير فيأخذها ملك الموت فإذا أخذها لم يدعوها أي الملائكة لم يدعوها في يده طرفه عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحه مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية وهكذا إلى بقية السماوات فلا يمرون بها على ملأٍ إلا على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي يدعى بها في الدنيا حتى تصل إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب في فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين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 وفي رواية من نبيك فيقول هو رسول الله فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فياتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره وياتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول, فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث وان العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه من السماء ملائكه سود الوجوه معهم كفن من النار وحنوط من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند راسه فيقول ايتها النفس الخبيثه أخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق في جسده كراهه لما بشرت به وفرارا منه ولكن ملك الموت وقد وكل بقبض الأرواح ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا, فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرج منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملايين من الملائكة إلا قالوا ما هذا الريح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي يدعى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له ولا يفتح ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ومن المعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط أي في جب الإبرة ولكن هذا من التعليق على المستحيل أي كما أنه يستحيل أن يلج الجمل في جب الإبرة فكذلك يستحيل أن تفتح أبواب السماء لأرواح الكفار فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه يعني إلى الأرض طرحا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 ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوق هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة لماذا لماذا يقول رب لا تقم الساعة لأن الله يقول بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إنه إذا عذب في قبره فإنما يعذب وحده لا يطلع عليه أحد ولكنه إذا عذب يوم القيامة تطلع عليه جميع الخلائق ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى ولهذا يقول هذا الكاثر في قبره رب لا تقم الساعة وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجلس يا أخي لا تؤذ الناس اجلس لا تفترض الطريقة بالناس إذا كنت تريد الصفوف الأولى تقدم وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجلس بعد صلاة الركعتين وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع آلهم أتاه ملكان فأقعداه وذكر الحديث وفيه فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيراهما جميعا ألم تروا كيف يعرض على هذا الرجل مقعداه مقعده من النار ومقعده من الجنة من أجل أن يغتبط بنعمة الله ويفرح بنعمة الله الذي أنجاه من مقعد النار حتى جعله في مقعد الجنة اللهم اجعلنا من هؤلاء فاتقوا الله أيها المسلمون اتقوا الله أيها المسلمون اتقوا الله أيها المسلمون لهذا الأمر العظيم عدته أعدوا له عدته لأنكم لا تدرون اقريبون أنتم منه أم بعيدون إن الرجل لا يخرج من بيته حيا سويا ولكنه يرجع إلى بيته يرجع ولكن يرجع به إلى بيته ميتا هامدا اللهم انا نسألك أن نعد لهذا الأمر العظيم عدته أيها المسلمون تعوذوا بالله من عذاب القبر واسالوا الله أن يجعل لكم القبور روضة من رياض الجنة يا أيها الذين آمن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنكم مسلمون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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وأعدوا للقاء ربكم عده الصالحين فإن الإنسان كما يقول ربه جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أيها المسلمون إن الإنسان لا يدري أين يموت ولا يدري متى يموت كما قال الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إذا كنا لا نعلم ما نكسبه غدا وهو من أفعالنا فإننا لا نعلم متى نموت وهو من أفعال الله عز وجل وإذا كنا لا ندري بأي أرض نموت مع أن الإنسان يتنقل إلى الأراضي باختياره فإنه لا يدري متى يموت إذا فالمكان مجهول والزمان مجهول نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة وليس الشأن ليس الشأن متى يموت الإنسان ولا أين يموت الإنسان ليس الشأن أن يموت في مكة أو يموت في المدينة أو يموت في غيرهما من بلاد الله وليس الشأن أن يموت يوم الجمعة أو يوم الاثنين أو غيرهما من أيام الأسبوع إنما الشأن كل الشأن على أي حال يموت هذا الشأن على أي حال تموت تموت على الإيمان والإخلاص والتوحيد نسأل الله لنا جميعا ذلك أم تموت على الشك والشرك والكفر والجهود هذا هو الشأن هذا هو الشأن أيها المسلمون ولكن من أراد أن يختم له بخير فليعمل خيرا فإن الله سبحانه وتعالى أكرم وأجود من أن يخذل عبده في مقام الضيق إذا كان يتعرف إلى الله في الرخاء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة أي شدة أشد من حضور الأجل أي شدة أشد على الإنسان من مفارقة الحياة الدنيا فإذا تعرف الإنسان إلى ربه في الرخاء بطاعته والتوسل إليه بعبادته ودوام ذكره فإن الله تعالى يتعرف إليه في الشدة. رزقنا الله وإياكم ذلك الشأن كل الشأن على أي حال يموت ورد في بعض الآثار أن الإنسان عند موته تعرض عليه الاديان اليهودية والنصرانية والإسلام وأن الشيطان يتمثل له بصورة أبيه ويقول يا بني عليك بدين اليهود عليك بدين النصارى حتى يخرج على أحد الدينين الباطلين المنسوخين اللذين لا يقبلهم الله عز وجل وهذه والله فتنة كبيرة فتنة عظيمة لكن من نعمة الله أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا تعرض الأديان على كل ميت بل, يكون بل إذا كان الميت صالح النية مستقيم العبادة فإن الله تعالى ينجيه من هذه الفتنة ولهذا فسر كثير من العلماء فتنة الممات التي نتعوذ بالله منها في كل صلاة بأنها الفتنة عند الموت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تشهدنا التشهد الأخير أن نقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفسر كثير من العلماء فتنة الممات بأنها الفتنة عند الموت لأنها أعظم فتنة في الحياة إذ أن عليها المدار إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يعني فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها رؤيا الإمام أحمد رحمه الله وهو في سياق الموت يقول بعد بعد يقول بعد بعد فقيل له كيف بعد بعد قال إن الشيطان أمامي يعض انامله يقول فتني يا أحمد فقلت له بعد بعد اي ما دام الإنسان نفسه في جسده فإنه تخشى عليه الفتنه أيها الإخوة المسلمون جاء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وعلى آله إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه ثم رجع إلى الله وقال أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت فقال الله لملك الموت يريد الحياة؟ قال نعم فقال يضع يده على جلد ثوبه. وله بكل شعرة تحت يده سنة من السنوات فذهب الملك إلى موسى وقال له ذلك فقال موسى ثم ماذا قال ثم الموت كل نفس ذائقة الموت فقال فمن الآن لأن الإنسان مهما طارت به الحياة فكأنه إذا جاءه الموت لم يلبث إلا ساعة من النهار، بل إن يوم القيامة إذا جاء كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كما قال الله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. قال موسى فمن الآن؟ ولكنه سأل الله أن يدنيه من البلاد المقدسة، فأدناه الله منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقبره عند الكثيب الأحمر، ولو كنت ثم لأريتكم اياه ولكنه اي قبر موسى مجهول الان لا يعلم اين هو ولا يعلم اي قبر من قبور الانبياء الا قبرا واحدا هو قبر محمد رسول الله صلى الله قبر محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويذكر ان ابراهيم عليه السلام دفن في البلد الذي في فلسطين الذي يسمى الخليل فالله اعلم الشيء المتيقن من قبور الأنبياء هو قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع ذلك فإن أصحاب القبور لا ينفعون من يدعون القبور بل لا يرضون لأحد من, من الناس أن يدعوهم إذا كانوا من أولياء الله أو من الصديقين والشهداء أو من الأنبياء لا يرضى أحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعوه أحد من الناس أبداً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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ايها المسلمون انني جئت بهذه الجمله ليتبين ان اولئك المفتونين بالقبور الذين يدعون اصحاب القبور من الانبياء او الاولياء هم ضالون مشركون بالله عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إن أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك إن الشرك لظلم عظيم وإني لأعجب من هؤلاء من هؤلاء استفهاء كيف يدعون أصحاب القبور وهم جثث هامدة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكون لغيرهم وأقول ادعوا رب الناس ادعوا الله عز وجل أدعوه بلا واسطة بينكم وبينه فإنه لا واسطة بين الله وبين الخلق في الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داقرين اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم دمر اعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والملحدين اللهم دمر اعداء الدين جميعا اللهم اجعل كلمتك هي العليا اللهم انصر اخواننا في البسنة والهرسك اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم, انصرهم. اللهم, اللهم, اللهم بيشتاين اعنهم بيشتاين على ما تحملوه من اللواي والبأسات، اللهم, اللهم مهزم القروات والصرف، اللهم ماسس الاستقامه المحزم الإسلامية نفرق. للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع حلاله رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر والرقم الثاني صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألو